بسم الله الرحمن الرحيم الحق ختم الحقت وما ادعون كم الحق ادبث سبود وعاد بالقارعه وان ما سبود فاهلكوا بالطارئه وان ما بريح صاروا سنة عليهم سبع ليال ود ثمان ايام من فسوما فترى القوم فيها صرا كأنهم كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من داقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فَعَصَرَ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً إِنَّا لَمَّا طَغَلْنَا أُحَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَالِيَةِ لِنَجَعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُدْنًا وَاعِيَةً فإذا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وحملت الأرض, وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَ دَكَّةً وَاحِدَةً يَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ هَيَئَةً وَيَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَيْهَا وَيَحْمِلُ عَن شَرِّ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعرضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ فَأَنَّ ومتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئة أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابه ولم أدر ما حسابيه يا, يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هل سلطانيه خذوه فغلوه خذم الجحيم صلوه ضمن في سلسله درعها ثم في سلسلة ذوها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم لا حظ ولا يحب طعام المسكين فليس نبو يومها هنا حميم ولا طعام الا لمن غسلين لا ياكله الا الخاطئ فَلَيَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إن إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا وَلَا بِقَوْلِ كَاهِمْ قَلِيلًا مَّا تَذَّكَّرُوهُ تَنْزِيلٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطْرَنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَلُّهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَعَلَّمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِيْنَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِيْنَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ